آنا و فویا و اختی، آنا انا ابنی و بنتی، آنا و فویا و, و, و اختی، عايش والكفح داير اسير العرق عايش اجير والكفاح داير اسير والغني ناس الفقير ماشيت هادف حرير والغني ناس الفقير ماشيت هادف حرير واللي ورعي الحرير ادمته دابت وجنبه شي احلم بالحصير ناس مش بتلقي العي غمرها وناس مش كل في نار بتغلي جوه قلبي جوه فكري جوه عقلي كل نار بتغلي فكرجو عقلي، وانتهى روحي في ليل من الليالي، بيني وبين اللي في بالي، زي اللي كانت لي. صحين الصبح هالا ثوره تفوت في الالف سنه مشيت في الصف والهمسات لقيت هبت تنط لي سمعت الشعب بيردد معايا فرحة البكرة مشيت في الصف والهمسات لقيت هبت تنط سمعت الشعب بيردد معايا فرحة البكرة وانا ابني الشعب وتاريني انا اللي امثل الثوره اخويا واختي وببص لابني وبنتي وببص لاخويا واختي وببص لابني وبنتي والكل فخر بقول لهم الثوره دي كانت لكم مف كل فخر بقول لهم الثوره دي كانت لكم صورة أمل ما بينتهيش حد بعزمكم دو هب عزم بعزمكم و اتكبر علشان کدال لازم نعيش علشان کدال لازم نعيش